الوجه الثاني يبدأ حالا البيت الخامس والستون كم احرزت قضب الهندي مصلتة تهتز من حاشية مين في امتاة الحاشية قضب تهتز في قثب كم احرزت قضب الهندي مصلتة تهتز من قضب تهتز في كفي عينه يريد قضب الحديد الهندي او قضب الصنع الهندي او نحو ذلك ويقال للسيف الدقيق العرض قضيب وهو ضد الصفيحه ويعني قضب الثانيه قضودا تشبه بالقضب أو تشبه بالقضب وكثب جمع كثيب من الرمل أي هذه القضب في أعجاز مثل الكثب البيت السادس والستين بيض إذا انطضيت من حجبها رجعت أحق بالبيض أطرابا حاشية نيم وسين ودال أبدانا وهي في هام شيباء وسين لام أقرانا وقال الصولي في شرحه ويريا أحق بالبيض من خدر ومن حجب انتهت الحاشية من الحجب بيض إذا انتضيت من حجبها رجعت أحق بالبيض أطرابا من الحجب انتضيت سلت وحجبها اغمادها والحجب الثاني حجال النساء واطراب جمعترب ويروى ابدانا وهي من صفات نساء الروم صاد وفي البيت تجنيس وتصدير فالتجنيس بيض وبيض والتصدير رب العجز على الصدر قال في النصف الأول حجبها ثم قف بالحجب البيت السابع والستين خليفة الله جاز الله سعيك عن جرثومة الدين حاشية لام وضاء وهأسين جرثومة الملك وفيضاء قال أبو العلاء وجرى جرثومة الدين انتهت الحاشية والاسلام والحسب خليفة الله جاز الله سعيك عن جرثومة الدين والاسلام والحسب وجرى كاف الله سعيك حاشية وهي رواية الآن ودال انتهت الحاشية وجرثومة الشيء أصله البيت الثاني والستون بصلت بالراحة الكبرى حاشية سين العليا ورواية الاصل بها مش همين العظمى انتهت الحاشية فلم ترها تنال الا على جسر من التعب بصرت بالراحة الكبرى فلن ترها تنال إلا على جسر من التعب صاد مثله قول الراجز جئت طريحا راكبا طريحا تعبت في السير لاستريح البيت التاسع والستون إن كان بين صروفي حاشية مين وضاء مرور الضهر وقال أبو ابن المستوفى وفي نسخه ان كان بين صروف الضهر والذي اراه ان مرور الضهر احسن لان النصر في دار وعن مروريه ليس من صروف الضهر بل من حسناته وفي سائر الاصول التي بين ودي صروف الضهر وفي اصل الصولي صروف ولكن في كتابه الاخبار صفحة مئة وثلاث عشرة مرور الظهر انتهت الحاشية ان كان بين صروف الدهر من رحم موصولة او ذنان غير منقضب البيت السبعون فبين ايامك التي نصرت بها وبين ايام بدر اقرب النسل البيت الحادي والسبعون أبقت بني الأصفر المنراض حاشية سين الأصفر المصفر وبها مشها ويروى المعتل ويروى المنراض ألبا انتهت الحاشية أبقت بني الأصفر المنراض كاسمهن صفر الوجوه وجلت أوجها العربي البيت الحلوى السبعون شرحه الروم لقال لهم بني الأصفر وهم فيما يزعم أهل الكتاب من ولد العيس ابن إسحاق ابن إبراهيم وبعض الناس يقول الروم جيل قديم كان قبل إبراهيم وقال المنراد ليدل على أن صفرته كانت من مرض لا من خلقة الكثير المرض وقال كاسمهم وهو يريد اسم أبيهم على المجاز لأنهم إذا ذكر قول بني الأصفر فعرفوا بذلك فصارك الاسم لهم وقد يجوز أن يسمى نعة الرجل وكنيته ولقبه اسم له قال الشاعر بني الأصفر اختارت على العرب أسرةً بجفنة فابتاعت حمارا بأعوجة هذا مثل أي اختارة الروم على العرب يعني دخول جبل ابن الأيهم إلى بلاد الروم في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويقال إنما يقال لملوك الروم بن الأصفر لأن حبشيا كان غلب على بلادهم فنكح فيهم فولد له أولاد يخالط بيادهم صفرة من سواده فازدادوا بذلك حسنا أربعة أي القصود الرابعة قال يندح مالك ابن طوقن التربي حاشية قال أبو بكر الصوري في شرحه أنشدنيها أحمد بن إبراهيم القيسي قال أنشدني محمد بن روح الكلابي قال أنشدني أبو تمام هذه القصودة بنفسه امتهت الحاشية البيت الأول لو أن دهرا رد رجع جوابي أو كف من شأويه طول عتابي الثاني من الكامل والقافية متواتر أي نفع لعتبته والشأوان تصمية شأو وهو الطلق عين واستعاره هاهنا للدهر وكأنه يذهب إلى فعله الشيء وضده كالصرور والحزن والغنى والفقر حاشية استبرك ابن المستوفى على كلام أبو العلاء هذا فقال وهذا الذي ذكره أبو العلاء لا يستقيم لأن العاقل لا يعتب الظهر على أن يكف شأوه في الصرور ولا في العنى ولا في الشيء المحبوب وإنما يعتبه على أن يكف شأوه في ضد ذلك وهذا معلوم معروف والذي أراه أنه إنما خنى الشأوين لثثمية الدمتين وأراد بشأويه هنا فعله بهما والله أعلم وقال وفي الحاشية لم يستقن له الواحد فثمي والعرب تفعله تفخيم ومنه قوله صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له ما يوصي فيه يبيت ليلتين وليس وصيته عند رأسه وقال الشماخ كلا كلا يومي طوالة وصل أروا ظنون أنا مترح الظنون انتهت الحاشية ونحو ذلك البيت الثاني لعدلته في ذنتين بأمرة حاشية دال و في نسخه تقادما و روى في دنتين تعفته انتهت الحاشيه منحوتين لزينب و رباب لعدلته في دنتين بأمرة منحوتين لزينب و رباب الدنه أثر القوم في الدار و ذلك مالها فيها من البعر ونحو وهو الدمن أيضا عين وقوله بأمرة كأنه اسم موضع ويريى برامة ورامة أكثر ترددا في الشعر ومن ريى بأمره فله معنا صحيح وتكون الهاء عائدة على الظهر كأنه يجعل له أمرا مقبولا وهو أحسن من الوجه الأول وهذا كله مستعار وقال بعضهم إنما هو بمرهة وكأنه قال في دنتين منحوتين بمرهة قال وصحف الصوري فقال بأمره ويقال محوط الكتاب إذا أزلت أخره ومنه محوط اسم للشمال وقيل هي الدبور لأنها تنحو الآثار وقيل تنحو السحاب وزينب من أسماء النساء أخذ من قولهم زنبت الشيء إذا جسسته وقيل إذا نخسته وقال قوم الزنب السمني والرباب من أسماء النساء أخذ من الرباب التي هي سحاب دون السحاب الأعلى وقل يستعملون الرباب بغير الألف واللام فأما قول القائل ما دال أهلك يا رباب حاشية بقومك بدل أهلك تاتي الحاشية خزرا كأنهم غضاب فإنما حظف الألف واللام لأجل حرف النداء كما يجتنب أن يقال يا العباس عين وهذه الأسماء المأخوذة من الأجناس أو من النوت مثل النواري والرباب لا ينتم أن تستعمل بالوجهين البيت الثالث ثمتاني حاشية ضاء وضال بنتاني انتهت الحاشية ثمتان كالقمرين حف سماهما بكواعب مثل الدمى أقرابي حاشية ضاء المهاء بدل الدمى انتهت الحاشية أفصح اللغتين أن يقال ثمتان حاشية في ضاء وثمتان كثيرة في أشعار الفصحاء انتهت الحاشية عين ويونا بالقمرين ويعني بالقمرين الشمس والقمر وقد يجوز ان يعني بقوله كالقمرين ان كل واحدة منهما كالقمر لا انه جعل الشمس تسمى قمر والاول اقرب الى افهام الناس والثاني جيد حاشيه قال ابن المستوفى وهذا القول بالعكس اولى لان فهم القمرين بتثمية القمر افهم ولان تشبيه كل واحدة منهما بما تشبه به الاخرى احسن من تفضيلها في التشبيه على صاحبتها وهذا ظاهر في الموضعين امتهت الحاشية البيت الرابع من كل ريم لم ترم سوءا ولم تخلط صبا أيامها بتصادي الرم الضبل الأبيض الخالص البيض وعصله الهمز ويجوز أن تجعل الهمزة إياء خالصة فيقال ريم وقالوا في الجن أرآم بالهمز ولم يقول أريام وجاء به هنا على التذكير لأنه جعل المرأة ضبيا وعصله أن يقال في التأنيف ريمة كما يقال علج وعلجة قال الهلالي إن الحبالة ألحتني عيادتها حتى أسوق إليها ريمة شخصا حاشية فيها وباء شرح لهذا الشاهد قال الشخص التي ليس لها ولد وعراد بالريمة امرأة حسنة تشبه الريمة يقول لصاحبيه شغلني عنكما ختل هذه المرأة وضرب الحبالة نخلا لخلته إياها انتهت الحاشية الشخص القلولة اللبن والضبية القلولة اللحمة وتخفيف الروم في هذا الموضع أجود في صناعة الشعب لأنه يصور مجانسا لطرن قبل أنك لو بنيت من رام يريم اسما على فعل لقل تريم وإذا همز تريما بعد من مشابهة قوله طرم البيت الخامس أذكت عليه حشيه مين ولام وسين ودال وهأب عليك انتهت الحاشية أذكت عليه شهاب نار في الحشى بالعضل وهنا أخت آل شهابي أذكت من ذكة النار إذا اشتعلت والشهاب الشعلة من النار وكأنه يعني بآل شهاب فيه بني شهاب من بني يربوع ابن حنظلة ابن مالك ابن زيد مناه ابن تميم لأنهم في العرب مشهورون ومنهم اتيبت ابن الحارث ابن شهاب أحد فرسام العرب الثلاثة وهم عتيبة وبستام بن قيسن البكري ثم الشيباني وعامر بن الطفيل الكلابي ثم الجعفري وبني شهاب هؤلاء هم الذين عناهم لذيذ في قوله يرعون منخزق اللذيذ كأنهم في العز أسرة حاجب وشهابي حاشية الديوان صفحه 146 وفيه وبرو يرعون من عرج المسيل وقال من خرق اللذيب حيث انخرق فمدى واللذيب جانب الوادي جميعا وجموعهما الجد حاجب هذا الدرامن من دم يربو فيهم العز فيقول كان مثلهم انتهت الحاشية البيت السادس عدلا شبيها بجنونك انما قرات به الورهاء شطر كتابي حاشيه سين وقاف النص في كتابي ميم ولام شطر كتابي وقال الصوري ويرى شطر انتهت الحاشية يقالوا عزل وعزل والتحريك ها هنا امثل لشرفه عند السما وشطر كتاب نصفه والمعنى ان الكتاب اذا قطع شطره ثم قرئ لم يفد معنى وكان لفظه كل هذيان والوراء الحنقا حاشيه قال المرزوقي أراد أنها عذلته عذلا التبس عليه معناه ولم يفهم مغزاها منه فأشبه كلام المجامين وما تقرأه المرأة الحمقاء من شطر كتاب قطع نصفين انتهت الحاشية البيت السابع أيا ما رأت بردي من نسج الصبا ورأت خضاب الله وهو خضابي وقاف يقول ظلمتني إذ عذلتني وأنا مقتبر الشباب حاشية وتتمة كلام المرزوقي كما في كتابه أخذه من قول الله تعالى صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة فقد فسر في بعض الأقوال أنه عز اسمه أراد بها الشباب انتهت الحاشية عين وادخل همزة الاستفهام على الواو التي للعطف وكذلك يفعلون بالفاء فيقولون اولا افلا وانما حمل الكلام على انه مقطوع من شيء متقدم كأنه اراد في التقدير ما عرفت حقيقة الامر وما رأت بردي فحذف الكلام الاول وادخل الهمزة على الواد فقلبت المعنى من النفي الى حال التقرير اي قد رأت بردي من نسج الصبي كما تقول للرجل اذا سمعته يشك الفاقة اوما اعطاك فلان مالا اي قد اعطاك وقوله خضاب الله يعني سواد شعر الشباب لما كان الشائب يخضب شعره بالخطر حاشية الخطر بالكسر نبات يجعل ورقه في الخباب الأسود يختضب به وهو شبيه بالكتم انتهت الحاشية وغيره جاز أن يجعل سواد الشبيبة خبابا البيت الثامن ما جود في الأقوام يعلم ما خلا جودا حليفا في بني عتابي بني عتاب من الأراقم وهم من بني جشم بن بكر بن حبيب بن عمر بن غم بن تغلب بن وائل بن قاسطة وإياهم عنا عمر بنهم كلثوم بقوله وعتابا وكلثوما جميعا بهم أحمى وأحمل مجحرين حاشية البيت من معلقته المشهورة وريايته في شرح التبريز والزوزني على المعلقات وعتابا وكلثوما جميعا بهم منا طراث الأكرمين انتهت الحاشية والحليف والمحالف سواء وأصل ذلك من حلف يمينا كأن الحلفاء يحلف بعضهم لبعض انه لا غبر به وكثر ذلك حتى قالوا فلان حليف لكذا وكذا اي ملازم له البيت التاسع متدفقا سقلوا به احسابهم حاشية ظاء وهأسين ايامهم وفي شرحه قال ابن المستوفى قال الخرزنجي المتدفق الفائد والمعنى يقول زينوا أحسابهم وأيامهم بالجود وصقلوها فحسنوها ثم قال وبالسماحة تسقل الأحساب وكأنه من قول الفرزدق إن المهالبة الكرامة حمل دفع المكاره عن ذي المكروه زانوا قديمهم بحسن فعالهم وكريم أخلاق بحسن ودوه انتهت الحاشية إن السماحة صيق للأحساب متدفقا صقلوا به أحسابهم إن السماحة صيق للأحساب البيت العاشر قوم إذا جلبوا الجيادة حاشية قال الصولي ويروى قوم إذا ضربوا فإن كان كذلك ففي البيت تصدير سين جلب العتادة وبها مشها إذا جنب الجيادة انتهت الحاشية قوم إذا جلبوا الجيادة إلى الوغى أي قمت أن السوق سوق ضرابي البيت الحادي عشر يا مالك ابن المالكين ولم تزل تدعى ليومي نائل وعقابي عين ويروى ابن المالكين على التخنية حاشية وهي رواية سين انتهت الحاشية كأنه في نسبه رجلان يعرف كل واحد منهما بمالك واذا روي بالجمع احتمل وجهينا أحدهما أن يجعل كل آبائه مثله في الفضل كما يقال هو الكريم ابن الكرمى والآخر أن يجعل المالكين جمع مالك من ملك, ملك يملك كأنهم كانوا يملكون الناس البيت الثاني عشر لم ترم زارحم ببائقة ولا كلمت قومك حاشية من قوما انتهت الحاشية من وراء حجابي حاشية ولم تمهد إليهم من وراء حجابي انتهت الحاشية لم ترمض رحم ببائقة ولا كلمت قومك من وراء حجابي يقول لم تؤذ أحدا من أقاربك وذي رحمك والبائقة الداهية يقال باقتهم تبوقهم وكأنه لراد بها العموم أخذت من بوقة المطر وهي الدفعة منه ومنه طير بالباطل بوق ولعل هذا البوق الذي ينفخ فيه من هذا اشتقاطه لأنه إنما يضرب به عند أمر يقع وقد تكلم به قديما البيت الثالث عشر لنجود باب في الأنام ولم تزل يمناك حاشية من كفاك امتهت الحاشية مفتاحا لذاك الباب لنجود باب في الأنام ولم تزل يمناك مفتاحا لذاك الباب البيت الرابع عشر ورأيت قومك والإساءة منهم حاشية وفي نسخة والإساءة فيهم انتهت الحاشية جرحى بظفر للزمان ونادي حاشية سين وضاء وضال للخطوب انتهت الحاشية خاء يقول رأيت قومك من تحمين قد شملتهم خطوب الدهر بموجبتك عليهم لما كان منهم من الإساء البيت الخامس عشر هم صيروا تلك البروق صواعقا فيهم وذاك العفو صوت عذابي حاشية ها با وهاشين عقاب انتهت الحاشية أي هم الذين تعرضوا لغضبك حاشية قال الصوني في شرحه يقولهم اذنبوا فاحتجت الى ان تجعل لهم عقوبة وضربه مثلا بالبرق للغيث والصائقة انتهت الحاشية البيت السادس عشر فاقل اسامة حاشية ويري اساءة جرمها انتهت الحاشية فاقل اسامة جرمها وصفح لها عنه وهب ما كان للوهابي صاد اسامة حي من العرب حاشية الذي في شرح السوري حي من بني تغلب انتهت الحاشية قطع في عمله فطردهم فاعتذروا وتابوا وشفع لهم ابو تمام فصفح عنهم عين واسامة من الاراقم وهم من رهط المنبوح وإنما سموا بأسامة الذي يراد به الأسد ولم يحكي أحد من الثقات أن الاسم شيء مستعمل ولكنه يحمل على أن الهمزة في هواه قلبت لدمتها وكونها في أول الاسم فكأنه وسامة وإذا قيل بذلك احتمل مذهبين أحدهما, أحدهما أنه لا يقبض على شيء إلا جعل فيه وسما أي أخرى كالعلامة والآخر أن يكون من الوسام الذي هو الحسن وحمل ذلك على العكس لأن الليث يوصف بقبح المنظر فيكون على قوله للذير سليم وللمهلكة مفازة وقول وهب ما كان للوهاب الوهاب يحتمل وجهين أحدهما أن يراد به الله سبحانه كما يقال للرجل اصفح عن فلان لله ولوجه الله وهذا أبلغ في صفة النبوحة والآخر فيه مدح لأسامة كما يقال أكر فلانا فإنه كريم حاشية؟ قال ابن المستوفى والأول أجوب لأن الثاني جعل أسامة فيه اسم القبيلة وأعاد عليها الضمير مؤنثا فإذا وصفها بالوهاب يكون قد رجع عن القبيلة إلى اسم الواحد وفي هذا بعد انتهت الحاشية أي هبلهم فإنهم قد تعودوا أن يهدوا ومنه قولهم في المثل اسق رقاشي إنها سقاية حاشيه قال في مجمع الأمثال الجزء الأول صفحة 225 رقاش مثل حذان مبني على القصر اسم امرأة يضرب في الإحساني إلى المحسن انتهت الحاشية البيت السابع عشر رفضوك في يوم الكلاب وشققوا فيه المزاد بجحفل غلاب ويروى كلاب حاشية هي رواية هي رواية سين ورواية الصوري غلاب كما جاء في أصل التبرزي وفي شرحه قال وجرى كلاب وهو جيد وفسره بقوله والكلاب الشبيب الجرأة على أعدائه والكلب الكلب من هذا وقال المرزوطي في الرد عليه وروا بعضهم بجحفر كلاب وليس بشيء وقال ابن المستوفى إنه أي الصولي بدل ثم اخطأ وانما الرواية الصحيحة كاللاب وهو جمع لابة يقال لابة ولاب كما يقال حاجة وحاج وساحة وساحة واللوب جمع لوبة يقال لوبة ولوب ولابة ولاب وتشبيه العرب الجيش بالرعان والهباب والجبال أشهر من أن يحتاج إلى شاهد فأما قوله كلاب شديد الجرأة فهو ما لم يعيه سمع عن فم ولا حكاه خلف عن سلف وأعجب منه اشتقاقه الكلب الكلب منه لأن الكلب داء وصوب الإنسان وغيره كالجنون قال آخر يشبه نشاط فرسه برجنون كلبا من حسن ماء ممسه وأفانين فؤاد مختبل وقد اشتق من الكلب واحد الكلاب أبنية كثيرة فقيل مكلب وكلاب لصاحب الكلاب وقيل تكالب الرجلان إذا تشام تمى وتواثب والأصل تشابها بالكلاب وقيل كالب فلان فلان قال أبو تمام كان الزمان بكم كلبا فغادركم بالسيف والدهر فيكم, فيكم أشهر الحرم ويقال كلب الشتاء إذا اشتد يرضه وممن شبه الجيش بالحرة الفرزدخ في قيله قيدت له من قصور الشام دمرها يطلب مشرقيه ارض بعد تغريب حتى اناخ مكان الصيف معتصبا بمفخر رينا مثل حره النوبي اراد بجيشين خفيفين كانهما حرتان انتهت الحاشيه ويرى كاللاب جمع لاب شبه الخيل في كثرتها بها رفضوك اي اعانوك عين ويوم القلاب يوم كان بين الملكين شرح بيل ابن الحارث عم امرئ القيس واخيه سلمة ابن الحارث وقتل شرح بيل يومئذ قتله ابو حمش عصم ابن النعمان التغلبي وكانت بني تغلب مع سلمة وكانت تميم مع شرح بيل وهذا الكلاب الاول واما الكلاب الثاني فكان بين بني تميم والرباب وبين بني الحالف ابن كعب وقومه شققوا فيه المزاد يريد انهم اراقوا ما كان معهم من الماء وقالوا لا نشرب إلا من الكلاب وإلا متنا عطشا وذلك عمل أخطر بقوله وأخوهما السفاح ضم أخيله حتى وردنا من الكلاب نهالا حاشية الديان صفحة خمس وأربعين والرواية فيه الكلاب انتهت الحاشية البيت الثامن عشر وهموا بعين أباغ راشو للوضع سهميك عند الحارف الحرابي عين أباغ بضم الهمزة وفتحها وكسرها والغين مفتوحة ورواية, ورواية رابعة أباغ مثل قطام وحذام وعين أباغ موضع معروف كانت فيه وقائع في الدهر الأول والحارث الحراب من ملوك العرب وربما وصفوا كل ملك يقال له الحارث بالحراب ويقال إن أول من يصف بذلك من ملوك كمبة ثم قيل ذلك للحارث الغسام وانشد والحارث الحراب حل بعاقل جبثا اقام به ولم يتحول وقال حاتم الطائم ليت شعري متى ارى قبة ذات قلاع للحارث الحراب حاشية الديان صفحة 36 انتهت الحاشية وقوله راشوا في الوضع سهميك اي اعانوك لأن السهم لا ينتفع به حتى يراش ولذلك قالوا فلان يريش قومه أن ينفعهم ويصبح أمرهم وإذا قالوا يريش ويبري أرادوا أنه ينفع ويضر قال الشاعر فرشني بخير طالما قد بريتني وخير الموالي من يريش ولا يبري حاشية البيت لعمير بن الحباب اللسان مادة رجشا امتهت الحاشية صاد وكانت بني تغلب مع النعمان يوم جاء الحارث بن أبي شمر إلى عين أباغ لمحاربة النعمان فهزم الحارث الغساني البيت التاسع عشر وليال الحشاك والصرصار قد جلب الجيادة حاشية ها وسيم ووروى جنب الجيادة امتعت الحاشية وليال الحشاك والصرصار قد جلب الجيادة لواحق الأقراب الأقراب الخواصر ولواحق دوامر والحشاك والصرصار مودعان كانت بهما وقعتان لبني تغرب مع قيس عيلان عينه وقيل إن الحشاك وادن وقيل بل نهر ولا يمتنو أن يكون أحدهما سمي باسم الآخر فأما الثرثار فنهر معرف وقد يجوز أن يسمى البلد الذي هو فيه الثرثار ويقال قد لحق اطل الفرس واطله وقربه اذا ضم ضمرا فلحقت خاصره ابن يديها من بطنه ويقال له عند ذلك اقبل البطن قاف وكان بين قيس وتغلب عند الخرخار وقعتان في يومين الاول منهما كان لتغلب فأكثر القتل من قلس وأدركوا دماءهم يوم الخابور وزادوا على ذلك أجد وأما يوم الحشاك فإن تغلب تسميه يوم الدابرة وقصد أبي تمامة أن مالك بن على يعطف قد مالك بن طوق على بني تغلب ومالك هو من بني جشم بن بكر فذكره تعاونهما على قيس في الوقعات التي كانت بينهما وترافضهما وأن كل واحد منهما إنما دافع الأعداء وناهضهم بالآخر صاد وهذا يوم كان لتغلد على قيس قتلوا فيه عمير بن الحباب السلمي بالثرثار على تل الحشاك وقد ذكر هذا اليوم الأخطل فقال لعمري لقد لاقت سليم وعامر على جانب الثرثار راغية البكر حاشية الدوان صفحة 133 انتهت الحاشية البيت العشرون فمدت كهولهم ودبر أمرهم أحداثهم تدبير غير صواب يقول إنما حملهم على خلافك غرتهم وحداثتهم البيت الحادي والعشرون لا رقة الحضر اللطيف غدتهم ومدت وتباعدوا عن فتنة الأعراب حاشية انتهى خرم نون الذي أشرنا إليه في صفحة أربع وثلاثين انتهت الحاشية وصفهم بقلة الخبرة بالأمور علم الأعراب جرى الاستلاح في أول نغة على أنه يقال للذين يسكنون البدو أعراب ويجمعون على أعاريب والعرب اسم جامع يقال لكل من انتصب إلى هود وتكلم بهذا اللسان من سكان الأمصار وغيرهم ولا يقال لمن كان من ولد اسرائيل عربي وانما يقال ذلك لمن كان من ولد اسماعيل ابن ابراهيم او من ولد يعرب ابن قحطان انتهى الشريط الخامس البقية على الشريط السادس.